ولما ورد ماء مرين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد ماء مرين وجد عليه أمة قالما خطبكما قالما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير